وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا ت م ي ر و ا كل الميل فكذروها كالمعلقه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 لله ولو أو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ان ل ل و ا د ي و ا ل أ ق ر ب يكن ن إن غنيا أ و فقيرا فالله أ و ل ى بهما فلا تتبعوا الهوى أ ن تعدلوا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 ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ا ل آ خ ر فقد ضل ضلالا بعيدا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 قالوا أ ل م نستحوذ عليكم و ن م ن ع ك م من المؤمنين فالله ي ح ك م بينكم يوم ا ل ق ي ا م ة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا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 مذبذبين بين ذلك لا إ ل ه هؤلاء ولا إ ل ه هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تتخذ و الكافرين ا أ و ل ي ا ء من دون المؤمنين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 وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن ا ل به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا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 واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا ايها الناس قد جاءكم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 وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله إ ن الله شديد العقاب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 ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشعون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا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 مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سريع الحساب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 والمحصلات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين محصنين مسافحين غير ولا متخذي اخدا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 وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إ ل ى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط أ و لامستم, لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا, فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و أ ي د ي ك م منه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 يا ايها الذين آ م ن و ا كونوا قوامين لله الشهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على أ ن لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله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 يا ايها الذين آ م ن و ا اذكروا نعمه الله عليكم اذ اما قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم